قد فصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ميّاضل عِها قنوانُ دانية وجناتٍ من أعناب وجناتٍ من أعناب والزيتون ورُمَاء مشت به وغير متشابِه انظروا إلى ثمره إذا نَرَى وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ